يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد قهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم اللحظة التي يلقي إنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الانسان فيها انه فرط كثيرا في جنب الله انها اللحظة التي يحس الانسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت انها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنون فيها رسول الله اعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليتشعري هل يقال يا أية لن نفس المطلوب فارجعي ربك ويطمر فأقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شوزي بيبي اخرب لينا صخته الساعة التي كفت وفاجه الصالة فلا أدو توفر ذا الأمر وفي لحظة واحدة أسلمت الروح إلى بيرها والتغفت الساق حص العبد بدار غريبا ومنازل رهيبة عجيبة فلا اله الا الله في لحظة واحدة من دار الهوان الى دار معين بالمقيم فلا اله الا الله في لحظة واحدة ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة وفي لحمة واحدة من جوار الاشرار الى